الحمد لله الذي لم يزل عزيما حكما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا هو المجلس الثاني من العروة الرزقة أو مجالس العروة الرزقة اللي قلنا في الـ في اللقاءات الأخرى طبعا نروح كده للإخوة اللي هم يعني ما كانوش عندهم خبر واحنا احنا كنا قلنا اقترح بعض اخواننا ان احنا في الظروف اللي احنا فيها والاختلاط ده بعد بعد الثوره وبعد الامر ده بقى في قضايا مهمه اسلاميه صارت مطروحه للنقاش وبهتت وصار لها امور طبعا فبعض الاخوه كان اقترح مسألة نحن نتكلم في أصل دين الإسلام في أصل العقيدة في أصل دين الإسلام فتكلمنا في اللقاء الفائد كمقدمة ذكرنا فيها إن فيه انفصام إن نكد صح أن تقول فيه آآ يعني آآ إيمان بلا اتماع أنه حصل فيه أن التلال الإنساني عن الإسلام جدا وهو منتمي له جدا ولكنه مع ذلك إذا, إذا, إذا عرض عليه بعض أحكام الإسلام ربما ناقشها ونكلم فيها. ولذلك كله تقولوا أنت يعني زي ما ذكرنا في ذكرنا في اللقاء الفاتح قضية عملت في تونس عملتها بعض البعض الجهات المتخصصة يعني ونشرتها بيقولوا أقول للشعب اللي كثير الشاب في تونس يعني أنت هل أنت تونسي أولاً أو مسلم أولاً قال أنا مسلم أولاً لكن مع ذلك هؤلاء لما تيجي تطرح قضية مثلًا الشرع وتحكيم الشرع ونحو هذا كيف في الناس تيجي يناقش يقولك ممكن نا شوية ايام كده شوية سنين نعمل بالديمقراطية لحد ما نصل الى الشرح الى غير ذلك تراهم ينكرون عن ذلك ونتكلم في, في القضايا بعض احكام الاسلام تليه يرجع عنها وربما ناقشها وربما ف هذه كانت المخدمة في المره الفائتة وهذا المجلس اريد ان اوصل فيه أصلا. طبعا هذه المسألة ان شاء الله ستبنى بالله يعني عايز اشتخذ ذلك من المسألة دي هنبنيها كده من الارض احنا قلنا ان في ايه بنتكلم ليه عايزين نطلع بنا ذكرنا في في اللقاء الفايت ان ربنا سبحانه الله قال ام كنتم شهداء اتحضر يعقوب الموت اذ قال البني ما تعبدونا من بعد قلنا ان يعقوب عليه السلام وهو نبي الله عز وجل يتكلم مع انبياء الله عز وجل التمتفور دي يتكلم مع انبياء الله عز وجل الهم هم أولاده ابنه ابنه سيدنا يوسف عليه السلام والأثبات في قول بعض أهل العلم أن الأثبات هم الأنبياء الأثبات طوله هم أولاد سيدنا يعقوب اللي هم أخوات سيدنا يوسف وقيلوا هم أولادهم الشاهد الذي يتكلم مع مع شخصيات كبيرة جدا ده قدر عظيم جدا ومع ذلك يوفيهم كما قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ذكر في التاريخ أن يعقوب عليه السلام قال أوصى بنيني بالإخلاص وهو الإسلام يعني, يعني يعبد الله عز وجل مخلصا لأحد عز وجل بلا شريك بيأكد على كده مع أنبياء يعني بتصور ليه وأن الكلام ده ليه لأن الأنبياء هم اللي بدعوه بدعوة ناسي عمل الأنبياء الأول الأساس أن يخموه بدعوة الناس وعلى ذلك التوحيد يا خواننا بيحصل فيه يبهد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبهد الإسلام كما اا يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى ما يدرى ما صلاه ولا صيام ولا زكاة ولا حج يدرس الثوب لما يكون فيه الوان ويقدم عندك الالوان تخش في تعرفش وده كان اصفر ولا اخضر ولا اسود ولا كان ايه الالوان مميزة من بعض كانت لما ادم بقت الالوان دخلت في بعضها فكذلك يحدث مع الاسلام لدرجه ان في حاجات الواحد بقى بصراحه بتقول له الصلاة بيقول لك ما اعرفش ايه وصلوا الى هذه المرحله فالتوحيد بيحدث فيه ذلك ان يدخل معه الشرك وطالما هو متصور ان ده كلام بيقربني يقربني الى الله كما قال ايه ذكر الله عز وجل عن الكفار الاوائل قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله يزول اذا لابد ان يكون في مراجعه لهذا الامر التوحيد اهم جدا وناس يما ابن بخايمه رحمه الله يقول كلمه خطيره جدا قال التوحيد اصفر شيء وأنقى شيء ويعكره أي شيء أي حاجة تحدث عكره في التوحيد هذه العكره بقى بقدرها تسقط التوحيد كله وتسقط بعضه يصنع لكن أصد الدين زي ما, أخبرك به ما ينفعش فيه نقصان كما يقول ابن رجب رحمه الله واسم الإسلام لا ينقص بفعل المحرمات وترك الواجبات وإنما يسقط جملة يسقط الجملة يعني يحصل في الشرك الاكبر ايه زندان يوم يرفع اسم الاسلام خلص يتأمل المسألة دي مت مهمة جدا جدا فعايزين نقول ايوانا لابد عشان نما تكلم معاك وقولك اصل الدين تبقى عارف ان اصل الدين غير اصول الدين اه في اصل في اصول ايوان في اصل فيه. ايه الكلام دوت معناه ايه؟ معناه ان اصل الدين هو لا اله كما شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يا دي الإطار العام للإسلام لو إنسان ما هذه نازل خرج برد إطار العام على سبيل ما رايش داخل الإسلام ولذلك كما سياتي يقولون إيه معه أصل الدين يقول له أخضر كذا كذا لكن معه أصل الدين طيب آآ آآ لكن أصول الدين هي ما كانت من لازم لا إله إلا الله خلي بالك وخلي بالك من الاستدلال لاني فضل الله من رحمه الله عز وجل كل موضع نستدل فيه هم فنتكلم في عقيده اصول الاسلام وزي ما قلنا في قبل كده ان الاسلام كالشجره كما قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله هو إيه يشرح قول الله عز وجل ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه الشجره اصول الشجره هو ده اصل اللي هو الجذور اللي في الارض لو اتشالت يبقى مش موجوده وبعدين الجزء ايضا على الشجرة انا واجبات الدين لو تسهل تنقص الشجرة صحيح لكن ما تبقاش ما تشريتش من الارض كبير تنقص احيانا يقع الان في شيء في الامان يخلي يسكت الامان برضه لكن اقصد اقول ان ده ايه كلمة واجبات الدين ال ال ال ال الاستمار فوق بقى دي هي مستحبات الدين يبقى عندنا درجات عندنا درجات وحيات ان شاء الله الله ما نتكلم عن المسائل الظاهرة القصية تعرف بادلة تقسيم المسائل ان مسائل مش مشكولين حاجه واحدة لا في مسائل الشرك الأكبر في مسائل الظاهرة مسائل الخفيفة فهذه هي هي هيئة الاصل الدين هي الجزور اللي في الأرض أما أصول الدين هي التي جاءت من لوازم ذلك. يقول ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم جدا وأنا اخوه إخوة يعني اوصيكم بهذا كتاب هذا كتاب جليل القدر وابن رجب نفسه رحمه الله لعلاني لنا الترجمة كده ابن رجب كان عليما الربانيه وكان راسخا طبعا ابن راجب كان تعلمون تلميذ ابن القير راح نطلع على الجنة قال ابن رجب رحمه الله لما ذكر في حديث رأس الأمر لا إله إلا الله في ذكر في شرح حديث أمرت عن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله هتلاقي موجود في الخمسين حديث اللي هو إسم الجنة منهم الحكمة ذكر ابن رجب رحمه الله قال والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل ما جاءه يريد الدخول في الإسلام بالشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام اشحط عليه شرط هو قل لا اله الا الله يشهد الله وهو نبينا محمد رسول الله خلاص كده دخل, دخل في الايه دخل في الاسلام لكن خلي بالك بقى لما اتكلم عن عن وقال رحمه الله من ترك الشهادتين خرج من الاسلام وطبعا في كل زي كده حقولها كتير بس انا عايز اقول لك ايه دليلي ان في فرق بين الاصل والفرع فقال من ترك الشهادتين خرج من الاسلام ثم قال بعدها الايمان بالرسل يلزم منه جميع ما اخبروا به من الإمام بالبعث والنشور وغير ذلك من صفات الله واليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار ونحن يبقى خلي بالك فرق هنا طبعا النص اللي قلت لك ده في الحديث النص الأولى دي شرح حديث ومرتوا عن ال ال ال ال ال اللي هو بيقول ده قال يلزم منه بالرسل يلزم منه خلي بالك من اهل العلم عشان تعرف باليوم الاخر. يلزم منه تصديق الرسل في كل ما تجاو به من بالبعث هذا قال يلزم منه فدي مرتبة لكن لما اتكلم في الأول عن الله الحديث بالله وكتبه لما تكلم عن لما إسلام قال شهادة قال لا إله إلا الله لما تكلم عن شهادة قال لا إله إلا الله قال وهذا هو الأصل العظيم زي ما هقولك في وكلات ون شاء الله نقلها في تسبيت قضيتي إن هو ده الأصل, الأصل الدين إيه الدليل على كده لكن عايز أقولك لو قال هنا إيه قال أن هذا هو الأصل الأصل العظيم ما من انترك الشهادتين خرجوا من الضتين إنما بقى اللازل منه هو ده ولذلك تسموه أهل العلم إيه ال ال ال العلم أصول الدين يعبر عنه بأصول الدين قال ال قال أبو معلجوي رحمه الله في الورقات ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الظلال هي آه في مسألة كده أصولية بتقول المجتهد يجوز له ان يشتهد في الفروع ويقول المستعد في الفروع بعضهم بيقول المصيب بعضهم بيقول المصيب المهم انه يقولوا هنا انه هياخد اجر والمخطئ اجرين والمخطئ هياخد اجر اللي هياخد اجرين هياخد اجر الحديث المشهور اللي حنينه اذا استعد الحكم فاصاب فله اجر فلو اجان واذا اخطا فله, فله اجر واحد اللي هو اجر الاجتهاد والتعب لكن اجر الإصابة ما خدوش الاولاني بقى خد التعب والإصابة كمان العلماء ده في أما أصول الدين فما فوش اجتهاد محدش يروح مجتهد يقول والله أنا اجتهدت كده فلقيت إنه ممكن يعبد مع ربنا حد تاني إنه ممكن يشرع مع ربنا حد تاني ما فيش الكلام ده لو اجتهد كده حنقوله خلاص فوق دماغك انت غلطان ولذلك يقولون المسائل التي يجتهد فيها العالم فيصيب فيخطئ فيعذر والمسائل التي لا يعذر بخطائه وخلي بقى المسالة دي ده طبعا قاله الشوكان في ارشاد البحول وقاله انه بشرح مصر وغير ذلك من ان شاء الله لما له لما نأتي المسالة في لكن عايزين نقول انه هنا بقى قال ايه, قال إيه بقى المردين بشرح الورقات, الورقات اللي هو اسم الالجم الزاهرات في حل الفاظ الورقات قال ونقل عن عبيد الله بن الحسن العنبري جواز الاستهاد في اصول الدين جواز الاجتهاد الاشتها... في ال... الأصول قال والظاهر من إطلاقه أنه إنما أراد الخلاف الواقع بين أهل القبلة كالخلاف الواقع بين الأسعارية والمؤتزلة في ثبوت الأسعار ورويات تعالى في الأخيرة فخلي بلك هو عبر عنها هنا بقال إيه قال إن ريد الله بن الحسن العنباني قال جواز الاجتهاد في إيه في أصول فلما اتكلم عن اصول الدين اه المسائل اللي تنزح فيها اهل السنة مع الـ مع الـ مع الفرق والمسائل اللي حصل بين الفرق نفسها، ايه المعتزلة والاشعارة والجهمية والمرجئة والها اللي حصل بينهم ده كله وهم يزالوا في قطار ليه بقى زي ما قال القاضي عياد في الشفر رحمه الله قال وانما اختلفوا في الحكم عليهم ليه اختلفوا بالحكم على على الفرق وحصل كلام لأهل العلم وبعضهم يقول اطلاق وبعضهم يقول كذا قال لي, قال لي ان معهم اصبت دين عرفت الفرق حاجة اسمها أصل وحاجة اسمها أصول ذي اللي بقول فيها الشوكان رحمه الله في رشاد الضخون بيقول وقد نقل عن الشافعية أن من اجتهد في هذه الأصول فأخطأ فهو كذا قال ونقل عن أصحابه أنهم قالوا يقصد كفر النعمه. لا أصدر الكفر المخرج من الملة لكن يقصد كفر النعم. ليه؟ لأن سينا حياتي بعد كده إن شاء الله أن هذه مسائل مما تخفى مسالكها ويحصل بعض المزاحمة في اللغة وبعض المزاحمة في بعض الفهوم وكده فالعلماء هنا ايه؟ بدعوهم وعملوا معاهم طبعا قالوا إن هؤلاء على بيضع وكده لكن قضية إنهم كفروهم لا ولذلك المتعامل بيقول إن تكثير هؤلاء إطلاق مش إن هم كفروهم بعيون هين يعني لما لأتي إن شاء الله دي ليه؟ لأن المسائل دي تخفى مسالكها زمان ابن في مسائل خفية ومسائل تخفى المسالك إليها يحصل فيها إشكال وجوبها فهذه المسائل لا يحكم على صفحة إنما أصل الدين لا بق. اللي ينقض لا إله إلا الله خلال كان لبلك من المسائل فهذا فريق بين إيه؟ بين أصل الدين وبين أصول الدين طبعا بالمناسبة اني احنا ذكرنا دلوقتي قلنا الخلاف بين الاشاعره وكده بالمناسبه بي يعني بين الحصين لو خرجنا بره الدرس شويه عايز اقول لك معلومه مهمه جدا واحنا دلوقتي باختلاف الازياء ده ان الكل بقى حاجه واحده وبقت كده لازم نبين المساله خلي بالك ان اشاعيه اليوم غير اشاعيه الامس يعني لما كلمك عن اشاعيه اليوم ونقول تقوم انت تفتكر على طول اول ما اقول لك تفتكر النوا والقرطوبي ومبارك ابن العرب المالكي واللي هؤلاء الاعاظم وابن حجر العسقلاني وكده لا لا لا خلي بالك من المساله دي خليك من المساله دي كويس قوي اشاعره اليوم صوفيه خلاف اشاعره الامس اشاعره الامس كان عنده بأول صفات وكده اللي هم اسمهم الاشاعره الاولى واخد بالك طبعا في عندنا الاشاعره الاولى والاشاعره المخدسه اللي هو سمهم الهارة رحمه الله الأشعار المخلصة اللي هم بيلتقوا بي بي مع المؤسسلة في الجملة وفي بعض التفاصيل كمان لكن الأشعارة الأولى هو خديث الصفات المعينة اللي بيأولوها وخلاص وكده وكان منهم أئمة أغام من, من هؤلاء الأئمة اللي دول بيقول فيهم الكتامية رحمه الله والأشعارة هم أهل السلة في البلاد اللي هي تكون البدعة فيها كبدعة رفضة اللي هم دول أهل السلة في البهضة لكن لما بيخلوا بهم بقى بيحصل نقاش بينهم وكده زي ما ناقش ابن تيميه ابن الجملكان وابن مخلوف وابن الوصافي الهندي وابن الوكيل في المناظره بتاعت العقيده الوسطيه الشهيره المعروفه اللي عاوز اقوله لك بس خلي بالك من تطور البدعه زي الشيعا كده الشيعكه زمان كانوا زمان كان يحطوا ابو بكر وعمر على الوشن رضي الله عنهم لكن يقول لك انا عندي مشكلة مع بين سيدنا عطانو سيدنا علي ايه المشكلة بساعتك يقولك والله يعني يعني سيدنا علي حق بان هو يبقى مقدم وده كان كلام لأهل السنة ما كانش فيه مشكلة التوارد بقى قضية الشاعة توارد تحدي ببقى فيه رفض بقى وياسبوا الله عز وجل بقى بيردوا القرآن يقولك القرآن ده بقى مواقص بتاع بقى فيه رفض بقى اللي قال في يوم البخاري رحمه الله قال لي ان اكل زبيحة يهودي او نصران أكل زبحة كأوديون رصي ولا أكل زبحة رافضة، فإن الله عز وجل أباح زبحة أهل الكتاب، أما الرافضة فإنهم آآ آآ آآ لم يُوحى الله عز وجل زبحتهم الكفار، دون من من الكفار الذين لم يُوحى لهم الله عز وجل ذلك. وحناتي الكلام في مساله العامة بقى والخاصة وفتاوى بتاعه كده لكن بس عايز اقول لك ان ان, إن, إن في فرق بين الاشاعره زمان واشاعره النهارده اشاعره النهارده قبورية كثير منهم طبعا بقولش كلهم يعني كثير منهم كده قبورية بيروحوا عند القبر يقول له اغفر لي ذنبي انا بتوسل بفلان بروح عند القبر ده اقعد عنده واقول له مش قضيه كمان ان انا بتبرك بالبقعة ولا حاجه طبعا ده دي دي, دي دي طبعا فيها كلام لأهل العلم بيدعي وكده لكن لا لا ده في كده كلام عند واحنا كنا في المولد في الاحتفال بالمولد النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبقى موجود رؤوس من هؤلاء معلومية ومتبعين ويقف نقيب الـ الـ الـ الخطيب بتاعهم يقول السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب كده هو على طول ويقول إن الكوني بسرى في أربعة أقطار فأشعارية الأمس دي اللي تطور دلوقتي لا فيه شيء تاني ده الجهمية جدا كان في جهمية وبعدين بقت حلوليه واتحاد وبعدين بقت حلوليه واتحاد وصوفيه اللي كتب عنهم سلمان المحمان وغيره وكده صحصح خدت بالك من ده فاللي عايز اقوله لك خلي بالك وانا بتكلم دلوقتي ما تفكرش ايه لما اقول لك الاشاعره لاحسن يقع عندك المسألة دي فصدقا لها في وقت فيه التباس واختلاط الازياء ااا احنا توعدنا مع الاخوة المتفشح يكون شيء يسير كده قبل ما ندخل في كتابة بتاعنا فان شاء الله نكتفع على هذا المقدار ونكمله ان شاء الله عز وجل في بقال آتي لكن تذكر ان فرق بين الاصل والاصول وكلامنا عن اصل الدين وليس عن اصول نسأل الله عز وجل ان يجعلنا وياكم ممن ايجادها يبادر طيلا نهي انتهى وعقل مشروع في هذا لنفسك واقول قول هذا واستغفر الله العظيم لكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين